بوك تو بيديسات شست ستة وخمسون, ستة وخمسون. المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس ميت جاداني وجود رغبه وجود رغبه وناس يس جودان لدينا الرغبه ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه بيات بالخوف الاحساس بالخوف يا باخوس بالخوف أشعر بالخوف. لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف لا بالخوف توفر الوقت توفر الوقت يون لديه وقت لديه وقت يون ليس لديه وقت ليس لديه وقت سموات الشعور بالملل الشعور بالملل يانا هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل ياناني سموية هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل بيث غلودنم الشعور, الشعور بالجوع الشعور بالجوع في غلودنية هل انتم جوعة؟ هل انتم جوعى вы هل انتم غير جوعة؟ هل انتم غير جوعى хотите пить الشعور بالعطش الشعور بالعطش я не هم عطشى Яны не хочаць піць. هم غير عطشى.